إلى الله فقد صوت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عَسَى رَدُّهُ إِنْ طَلَقَ كُلٌّ أَيُّ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا من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 قاموا وهم مثلا للذين آمنوا ورأوا في العون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من في العون وعن له ونجني من القوم الظالمين نور ياد ندى الَّتِي عمران التي احصنت فرجها فنفقنا فِيهِ فنفخنا فيه بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وصدقت وَكَانَتْ ربي الْقَانِتِينَ من